إذا جاءك المنافقون قاروناً شدوا إنك نرسول الله والله يعلم منك نرسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون اتخذوا عيما لهم فصدوا عن سمين الله انهم قال لهم كأنه خشوم مسمدة يحسبون كل صيحة عليهم.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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفترون يقولون ليروجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدد ولله خزائن ومن يفعل ذلك فانهما خاسرون وان اعتقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي الموت فَأَصْدَقَ قَوْلَكُمْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُخْزِيَ